أَم تأمهُم أَخْلَامُهُم بذاذاَا أَمْ تَقول أَخلَ بذاذا أَمهُم قَم قون أَمم قَ قود أَمْ يقولون تَقَلَ أَمْ يقولون تَ قَلَ بللا يُؤمِون أَل يَأْتُونَ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَيَأْتُونَ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أم هم بل تُسْمَعُ وَاتِ الْأَرْضِ بَل لَّا يُوقِنُونَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ ربك, رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَرُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ غَيْرِ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أجرا فهم من مغرم ان اخرم من مثلول ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام عندهم يكتبون أم يريدون كيدا يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون كفروا هم المكيدون أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْ هُوَ إِلَٰهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْقَ يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُوم ذَرُهُمْ حتى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُفْصَخُونَ ذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُفْصَخُونَ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ نَوًا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَعَذَّبُوا لَذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسبّح ب مد رَبكحيين تق وَبّش بد رك حين تق وم الليل فسحب وَإذ با النج وم الليل فسشم